حزب ربما سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرع تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لكانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم لمل فسوف يعلمون سورة الحجر ذي اسمه بمضيقة سيسمى الربين ذا حريني يتشور ذا الحنان ألف لا مراء تقف في, في الكتاب ذا القرآن دي سبينا أشحر منين من وذا كنن يخفرن رو كان لينهن سلمان أنفسنا كانت تشن أدت متان هون سوين غيسر من أما سنغدك وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه نجلها وما اشتاخرون شت الدرسين الشنغر شعره جرمريومن للوحه المحفوظ ورشرم يجويرن غافرجريس نغدقرين وقالوا يا يوح الذي نزل عليه الذكر انك لما تاتينا بالملائكة إن كنت من صادقين أننا سأواقيني في دين ذلك القرآن اشتغر كذا مجنون أيها رغض ببضرة الملائكة الشهد ما تصحلت قرض ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون أردت رسن الملايك حشم ذاق الليلاء مرسن ذاين فوت الحال معنا هذا نقول إذا نكون نزلنا القرآن إذا في حفظ ولقد رسلنا من قبلك في شيع الولين وما ياتهم من رسول الله كانوا به يستجئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الولين أقرغن شقعت قبري ذي الجنس عدان كان نفرثني دياسا أرثت مسخيرا فلاس أكن إنسني الكتب ذي قلون الجمشو من أرث من محمد نار القرآن عدان يقيم زورا ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يرجون لقالوا إنما شكرت بصارنا بل نحن قوم مسحورون أمراج الدني لثبورث ذي جنين ذي شذجين ذردين ولكنية ذللنا كانك شكرا ألا عادل كنين سوى ولقد جعلنا في السماء بروجة وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين نقم ذي جيني البروج نزيني في وثي زرن نحفظي في سقريب كل شيطان يترجمن ماذا وين يخرن ثم الزوث أدبني في الطيوج يثبع ليثبع في الصرغ وذرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن مي شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم رقعا نستثقاد نقم دقي السيدرال نسمع دقي كل شيء أسرق دري وزن معلوم نقم وين دقي السمعيش وريويد ورثت عيشين كل شيء رخزين صغورنا ورثت نستكيث خرقيث حتى أسرق دري لقن الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون نفكد ضوذ السرقة يتويد غبار ذكو جيغنا الدكار أرنث نغضر دمان ذك جنية نسويث النفو نويا وستزمير ما سنتخزنا هذا نكون يحقون النقر اذا كنا يورثن كل شيء ولقد علم ان المستخدمين منكم ولقد علم من المستاخرين وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم اقرانا علم السويلاق يروح عندهم زين نعرفوا سوي ديدون دابا بيش كتجمعوا يشنا ديض بالامور العالميش ما يشعر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ نَخْلَقُ مَا ذَا لِصَلْصَالٍ ذُقْرُدٌ ذَرٌّ فِي سَرَاحٍ الْجِنَّ خَلَقْنَاهُ قَبْلَ فِي سَمُوهُ نَشْعَيُ الدُّخَانِ وَأَخَذَ رَبُّكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إم يسن النبى فيه الملائكة قرد خلقا يبنهم ذن دي السرصال الذقاروذ فالريك سراح من المثقى دغذين نيم صدغ دي قسد الروحي أخنثث سجد ماس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين سجد المريكات مرة أكد أن يصيرني حسن إبليس قهين أذير ذوي لسجد قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لما كن لأسجد لبشارني خلقته من صصال من حمأ مسنون إني يسيد أي إبليس أي غروث اللي ضارا أذوي ذك نسجد إني يسود أمكرا أرسج دغي ومدان ونذخر قضي سلاح قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين إني يس أفغيذ يس ذي إني يسد أقلكت في غض الرحمن المذ يوم القيامة قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إن يسبف نوم الجيرس مذكرا إن يساثني الجيرك المذس معلوما يوم القيامة هذا ربي بما اغويتني لا اجينن لهم في ضر ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين اني شي هذا في مكهجيه الصنفا في بريد لازم تجين غير قاعه معاصيه دفنش فراك ان لام قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لمعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إني سثنواقين في اللي ذبرد صوفا أرثز مرد العباديو حشي مشفير أثنى الجهنما إذ الوعد نسن سيرني تسعى سبع كل ثبورت خلالك سن إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام نامنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين اي ودي يغسن الربيع ريشنا نثرح وانصر اجندينين شمثت اجند شسر من وين ندير امان انا كش غلا ونسن حربيني اللي نذد غير مشرهنا لا اذا ما سن ندم قابل غفشري غير يعني ريشوز لأن هذا يصبح صفغا عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم خبر العبادي واقريا إن كنا عفو غطاش رحال نوحد والتشعي إذا كنا ثفا قريح إذا يدش قروان ونبئهم عن ضيف إبراهيم يدخلوا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم مجلون خبرتنا استقصطني إن فجون القفراهيم إمكنك شم غرص أن نسرم في الله إن يشن قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام عليم قال أبسرتموني على أنمسني الكبر فبما تبشرون أننا سورة سواد أقرغ كدن فشار أسوق شيء يستني فهم إني سنيد فشارم إني بضاك كذا مغار سنيد فشارم قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُّونَ أننا في س... الشركات سوين لنا في الحق أولا في الشركات إنه يسيق السيسن ذي رحمة الصواب قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين إلا آل الوط إنا لمنجوهم وإسماعيل المرأةته قدرنا إنها لمن الغابرين إني حسني إبراهيم وشو كنت شقنك كا أو كان أو قلت وشقان أننا شنس وشقعد أغاريون القوم يمشوا من مخرف مورن لوط أثن نجوك فالما جاء هذا لوط لمرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمطرون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاشر بأهلك بقطع من الليل واتبع اذبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تومرون مبض يمشد عن غروط إننا أكون سعيدا إننا ساقرنا نساعد سوينك نيري وكما تكون العثاب نساعدت الحقيقة أثنى نصح لدنقار أفغذر وانقيد شندي مولانيك شتبعي ثنثفيرسن حدثه وانه يقلب وعندفير وحسندت سوى مرم وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أنه وحيش دلوت أن رمر نغر يضرون وقنه نذذفكن أنقرون سنصبح وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون اتقوا الله ولا تخزون وسند أتمذيت النيم فرحانشين في غونن لط ينسنتني ويقيا اللي نبقاو في حلمة فضح مليا ان نقعد خربيا ولي تحشم ترى قالوا اول من نحكى عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين اننا سكننا هنا ودرت استوضح غوري ان ين ينسنتي مين الله رمث قصدا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة المشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات لمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين شيخ في عرفني ذخن مزرن غروان دررن الصح يغريد في اللسن ذي شوات النشروق نرج جهه مفلان شده والجهه بدان نغرد في لسني زران بخر دي قرنن تذيه كذر عالما ويليش كدن فهمن اهتلغ في فريدش جات تدري منو تذيه وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ألا نظر من مولان الأيكة ذي جريدران نخض من السن لسن أهتذغ في فريفانت ونقد كذب أصحاب الحجر المرفلين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 إخاما نوان ذلمان يتفثن الصحة صبحيث والثنين في عشر كسبن وما خلقن السماوات وذرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم برن خرقره نوان حشس الحق ذحريا لن يرسن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 نفكي يكتب على اللياث في ذقر نتعاوذن الصلاة الحمد يكتب القرآن العظيم وارتكرا لنيخ غروية نيشين متاع التصدي سن تيوهوين غيرك تحزن نظف اللسن اتحذر ودخلونا إنسنا ثنكيني ذا من الظرد تبينا كما أنزلنا على المقتشمين الذين جعلوا القرآن عظيم فواربك نسأل أنهم أجمعين عما كانوا يعملون أما كني دني نزل العثاب أغفذك في فرقا القرآن شرط مني اسحل على وذا كي جعلني القرآن ذي حريشن مخلفا أذي قلغ سبابيك درثني ستقسي فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين إناك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون ذك ند شسدت سوامر وركسقين المشركين أذنك نركي هنين ذك وذاكي سمسخيران وذاكي يتسخي من أشريك النظنة ربية أما السنة ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين واعبد ربك حتى ياتي يقلقين نزرط قبرني يذمرنيش ذقيا لذق حران سبح بحمد رببي سيرضقني بالظلان اعبده وبي